قويا اهلل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا لَبِثَ سَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَبِثَ سَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكْتَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اللَّهُ عليهم وفي العذاب هم خالدون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم قادرون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم التخلوهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون ِدًا أَشَددًا النَّ سعَدوتَ للَّينَ آمَنُ اليهودَ وََّينَ أَشكُ كَددًا إ أَشَددًاَّ فعَدوتَ للَّينَ آمن وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأََّ منِنهُتِ السسينَ وَرُبَانَ وَأَهُ لا يسكَكِّرُون ذَلِكَ بِأََّ منِهُكِين وَر بَدا وَأََّهُ لا يكَكِّون